وقانت اليهود يد الله مغلوله علت ايديهم ولعنوا بما قالوا ولت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان بل يداهم ينفق كيف شاء الَّذَانِ هُمَا مَسْطُوطَتَانِ فِيقَ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْذِرَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ كل ما أَقَدونرَ للحَمِ أق فَأَزَ الله كل ما أَقَدناَعمل للحَرمِقَ فَأَغ الله وَسعونَ في الأرضفَ سادَ واللههُ يحب المُفسدين لَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولأدخلناهم, وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ ومن تحت